إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرناهم عليهم وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا ليؤمنوا إلا, إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدو والشياطين الإنس والجني يوحى بعضهم إلى بعض يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا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 أَفَعَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمَهُ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إلَيْكُمْ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ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 وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عن سبيله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 وَإِنْ أطعتموهم إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مثله فِي الظُّلُمَاتِ كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية نكابر مجرميها ليمكروا فيها وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنُؤْمِنَ لن حَتَّى نُؤْتَى حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهِ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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَمَعْشَرُ الْجِنِّ قَدْ اسْتَكْثَرُتُمْ مِنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاءُهُمْ مِنَ الْإِنسِ رَبَّنَا رَبَّنَا أَسْتَمْتَعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَوْنَا أَجْلَنَا الَّذِي أَجْجَلْتَ لَنَا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 يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شيدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا, وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافدون ولكل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 كَمَا أَنشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَأَمَاتٌ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ قُلْ يا قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ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 قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر حجر لا يطعمها إلا من نشأ بزعمهم وأنعام وأنعام حرمة ظهورها وأنعام لا يذكرون وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء أن عليه